اصحى كده هنبدا النهارده لحن تنسينه حد عارفه حد حافظه طيب تنسينو ده اول لحن في التسبيحه اول ما بنبدا التسبيحه بنقول لحن تنسين قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات التسبيحه دي بقى ايه دي بقى قصه بس في دقيقه كده أتعرفك يعني أيام, أيام البابا بابا كرولوس قال ان كل الكنائس يوم. يوم على مستوى مصر كلها هيصلوا تصبيحه ففي كنيسه من الكنائس في مصر في القاهره المعلم بتاعها كان كفيف فكان يجي التسبحة اصلا مفروض تتعمل الفجر الرهبان في القديورة بيعملوها الفجر فيجي المعلم الصح لوحده يخش الكنيسه يصلي التسبح كل يوم المعلم عشان ما بيشوفش المعلم يبدأ لحن تنسينه يلاقي حد التانية يرد عليه يكمل التسبح لحد اخر التسبحة يلاقي اللي بيرد عليه ده عمال يرد عليه رابع معاه يجي في اخر التسبح عشان يشكره ما يلاقيهوش فالبابا كرولوس كان يحب يعمل مفاجآت كده فقال ايه؟ قال انا هروح الكنيسة دي النهاردة اشوف هم بيعملوا تصبيحه ولا لا تعال يا ابني جاب السواق بتاعه الفجر يلا نروح ننزل الكنيسة دي قام نزل ع دي دخل لقى المعلم واقف والناحيه التانية اللي المعلم سمع صوته بيرابعه ملاك عم بقى المعلم اول ما شاف سيدنا البابا دخل أم الملاك اختفى والبابا خد مكان الملاك رابع المعلم فالمعلم بعد ما خلص بيقول له هو أنت صوتك تغير ولا أنت حد غير اللي بيجي كل يوم قال له سيدنا البابا كرولس قال له ملفنا الأخ اللي كان بيجي بيرابع معايا ويصال معايا كل يوم قال له أنت من بركتك وتقوتك ربنا بعث لك ملاك كل يوم يرابعك في الألحان في التسباح التسباح دي حاجة كبيرة جدا جدا جدا, جداً احنا بنقول في ذا بيه فاول لحنه هنغني النهارده تنسينه بص الكلمات بس اسمع الكلمات دين سينو اي قول ورايا طيب تن سينو اي اب شوي تن سينو اي اب شوي ني شيري ني شيري تن تن سينو اي اب شوي تن سينو ني شيري ني شيري بي اويني انت بي اويني هوس انت هوس اي اب شوي انتني هي اول حرفتين سينو واللي تحتيها ني شيري ني شيري عشان مش باين اسمع بقى تين سينو اي ابسوي ني سيرن تبي اويني انت نهوس ابسوي سنتين قوم نقسمها ولا صعبه ولا نحن. طيب اسمع تاني انت شايفين طيب طب اللي مش شايف انت على ده هو كده ب ان تن هوس خلي بالك من وقفاتك عشان تقف ماجد ركز تن اقول معايا Yal ten sinu e ebshoy ni sheren te bi o oini enten hos e ebshoy sente nigum ten في حتة صعبة؟ طيب نقولها مع بعض وبعد كده نقولها الوحديكم يلا كل يقول بعد اذنكم يعني اتنازل وقول يلا تنسينو اي ابشوي ني شير انت بققيني انتنهوس اي ابشويس انت نيقوم خلي بالك تنسينو اي ابشوي مش اي ابشويس اللي تحت بقى هوس ايه ابشويس اللي فوق بشوي واللي تحت بشويس يلا تنسينو ابشويس ابشويس بس مش صدق مش طالع متكتفين ليه تين سينو ابشوي ني سيرن تبي اويني انت نهس ا تشوي سنت نيغو يلا لوحديكم اواي اصناف اللي بعده بقى. <تصفيق> تاني قولوا رايك كلمات بس هوبوس <تصفيق> لا كل يقول هوبوس انتف ارئه مطنان هوبوس انتف ارئه مطنان هوبوس انتف مطنان ايه من صوتي ايه من صوتي ايه من صوتي ايه من صوتي انتي ننبسيشي انتي ننبسيشي انتي ننبسيشي غلطه متبعي هو بوس انتف ريموت نان ام ابسوت انتن ابسيشي تاه هو بوس انتف ريموت نان ام ابسوت انتن ابسيشي اتنازل وقول فادي هو بوسنت قرعه مطنان ام بصوت تنننن سي نقولها اخر مره لوحدينا ولا بعد سي يلا الله، سناب سوم مش هناخد غير الربعين دول النهارده هم الربعين دول بس فول بقى كده دايرهم اهو اهو دابت كرسي من الورع عشان تعرف تقعد كرسي مش سمع هو بو سنت ر اموت مان ام بصوت تننبي شي هو بو سنت M <utches> yeah, Som. <expeditioniento> قطنته انا عايز اللي ورا دول من اول فادي اللي ورا ما تتكلموش تنسينه تنسينه الربعين هنقوله الربعين يلا قواي اصناف شوم تنسينه الرجاله اللي قدام بقى يلا واي اصناف شوم ما تقفش يلا يل. امم صوت ننننبسي تن امم صوت نننن سيش مين اللي الاثنين لا شي معلش يقول الاثنين ايوه فلوس برده ايوه من هنا ها هو كل مره تعال تعال اول معاك اول معاك اول معاك بقى انا اول معاك اقول معاك بقول يلا يا ماجد يلا يا ماجد انت شاطر اسمع ثاني مين يقول تاني مين يقول تاني ناخد واحد من اللي ورا مين يقول شوف خلاص خلاص مفيش حد يحصل اول على طول اول مش هتاخد حاجه ايه ايه اسمك تقول اول على طول اول اللي سجلوا ما بياخدوش بالفعل يا اخويا ده على فكره قلت له طيب ماشي قول يا ابو لا سمى يلا يلا يلا, يلا. <تصفيق> طيب الصوره